هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ض ل ا ل ة في النهر قال الحافظ رحمه الله وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بوضوء تغطى في السير ثلاث مرات ثم تغمض واستنشق واستنثر قال الحافظ عليه ر ح م ة الله وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ن ه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده ا ل ي م ن ا إ ل ى المركب ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى إ ل ى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ نحو و ض و ء هذا قال الحافظ ا ت ف ق عليه هذا الحديث حديث جامع لصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ما أ ر ا د ا ل ص ل ا ة حتى ي ت و ض أ و إ ن م ا كانت ب غ ي ت ه أ ن يعلم أ ص ح ا ب ه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فنقل إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة ونقل إ ل ى التابعين ممن كان معه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ر أ ه ولذا قال في آ خ ر شرحه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ولهذا من أ ر ا د ان يتوضا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فليفهم ما في حديث عثمان ل أ ن ه أ ج م ع حديث جمع فيه صحابي صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كان مزملا غير أ ن ه نقل هكما ا راها منه صلى الله عليه وسلم ولهذا الحاكم رحمه الله ح د ي بيان نبي ث اصل ا صفة صلى ل ل فى وسلم. ونحن س ل و أ ي ض ا تبعا للحاسوب نجعله اصلا ونسرع عليه ب ق ي ة الاحاديث التي تذكر في البدء على ما سنوضحه إن شاء سنوضحه في ي يحتاج إلى منها بعض من هذه الجمل. الحديث ث من المفردات ما منها من الجمل فنشرح ونستخدق وأنتم تعلمون الخوائد إلى عليه الحديث على شرح هذه بعض أننا أولاً ك ص ح ة الحديث من بعض إ ن كان الحديث ف الصحيحين فهذا يغني عن كلامنا على إ ث ن ا د إ ل ا ما أ ش ك ل منه أ و إ ل ا ما اعترض عليه منه و إ ل ا ف ا ل ج م ل ة احاديث صحيحين متفق على صحتها بين أ ه ل العلم ثم ننصر بعد ذلك م ن ا س ب ة الحديث إ ن كان يعني إ ن وجد أ و على الناس ثم ن أ ت ي على ما في حديث ا ل مفردات فنشرح تلك المفردات ثم ختاما نذكر الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث فطالما ا ن ه لم نذكر أ و ل شيء يعني لم ن ذ ك كلامنا عن الاسناد فاذا يعني تعلمون منه أ ن ه صحيح إ ن كان مفتاح عليه فلا نتكلم ع ل ى إ ث ن ا د ننتقل إ ل ى المرحله الثانيه م ب ا ش ر ة سنقول قال رحمه الله يعني قال أ م ر ا ه و ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء قوله دعا بوضوء دعا يعني طلب ماء يتوضا أ به قوله د ع به و و يتوضأ ض ء يعني طلب ب ماءً يتوضأ به. فالوضوء هو الماء الذي ي ت و ض أ به و الوضوء الفعل قال فغسل كفيه ثلاث مرات الكفان ت ث ن ي ة كف و ح د الكف من مفصل الزراعه إ ل ى اطراف الاصابع أ ل أ ف ر هذا يسمى كف وسمي بالكف ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ق ف بها عن نفسه فحده من مفصل الذراع إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع وهذا الكف ي ب د أ من ن ا ح ي ة الذراع ب ث ل ا ث ة عظام هذا الكفر من ناحية الزراع بثلاثة يبدأ من بثلاثة عضاة كوع وكرسوع ورسل وهذه المصطلحات ينبغي على طالب العلم أ ن لا تلتبس ع ل ي ه ينبغي ع ل ي ك أ ن تحفظوها جيدا الكف يبتدا من ن ا ح ي ة الزواج بثلاثه عضال كوع وكرسوع ورسل الكوع هو العظم الذي يلي ا ل إ ب ه ا م العظم الذي يلي ا ل إ ب ه ا م يسمى ك و ع هذا العظم الذي يلي ا ل إ ب ه ا ل يسمى كوع والقرشوع العظم الذي يلي القنصر هذه العظمه التي تلي القنصر تسمى قرشوع و ا ل ر ص و ما وسط يعني ما بين الكوع والقرشوع ا ل ر ص و ما بين الكوع والقرشوع ف ا ل ر ص و ما بين الكوع والقرشوع وهذا الرصغ هو مجتمع الزندين من الزراعه الذراع هذا فيه زندان فيه عظمان أ ح د ه م ا ا ذ ق من ا ل آ خ ر ع ظ م أ و زند ينتهي بالكوع وزند ينتهي بالكرسوع فعندنا ثلاثه عظام يبتدا بها الكهف كوع وكرسوع ورسو فالكوع ما هو الكوع العظم الذي يلي ا ل إ ب ه ا م والكرسوع العظم الذي يلي ا ل ق ن ف ر والرسو ما بين البوع والقرشوع وهناك ع ظ م ة ر ا ب ع ة تلقب بالبوع البوع هو العظم الذي يلي إ ب ه ا م الرجل ا ل أ ص ب ع الكبير في القدم ا ل ع ظ م ة التي ت ل ي ه يقال لها بوع فعنده بوع وقرشوع ورصد وبوع وحتى ي س م ل على طالب العلم فهمها وحفظها نظرها بعض اهل العلم ي وعظم قال, وعظم وعظم قال وعظم يلي الابهام كوع قال احفظوها جيدا وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لتنصره ا ل ك ر س و ع و ا ل ر ص غ ما رطب وعظم يلي ابهام رجل م ن خ ص ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قعيبي وعظم كوع الكرسوع يلي يليв الابهام وما والرصب Someصره ما وعظم ق و يلي إ ب ه ا م رجل م ل ق ص ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط هذا نظم جيد هل منكم الحفظ اعيده مره اخرى قال وعظم يلي, يلي, يلي ابهام رجل م ل ق ص ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط يقول وعظم يلي الابهام كوعا يعني أ ن العظم الذي يلي الابهام هي الكوع وما يلي لتنصره الكركوع و ب ص ر ه ما وسط ض وعظم يلي الابهام رجل ملقب ج م و ع ف خ ف ا ل ع ل م يعني افهم هذا الكلام جيدا واحذر من الغلط واحذر ان ت خ ل ط بين المصطلحات وما بين العظام ل أ ن كثيرا من الناس يفرق ما بين الكوع و ا ل ر ش و ع أ و يفرق بينه على ما س ي أ ت ي ذكره قال فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض و ا ل ت ن ش ق و ا ل ت م ت ما هي المضمضه المضمضه ادخال الماء في ا ل ث م وتحريكه في ا ل ث م هذا معنى المضمضه ادخال الماء في ا ل ث م وتحريك الماء فيه ويكتب في ذلك من ابتلع الماء بعد أ و من مدد يعني من أ خ ر ج ه من فمك يعني اذا ادخلت ماء في فيقال فمك وحررته ف ي ق ا ل لك مضمض فمك فسواء في ذلك هذا الماء الذي أ د خ ل ت ه في الفم ابتلعت أ و أ خ ر ج ت ه من فمك أ ن ت قد فعلت ماء م ر ت د ي فالمضمض إ د خ ا ل الماء في الفم وتحريكه فيه قال واستنشق الاستنشاق هو إ د خ ا ل الماء في الانف وجبه ذ الى أ ع ل ى قال واستنفر واستنفر يعني نفر الماء الذي استنشقه نفر يعني أ خ ر ج ه منه من ا ن ف قال ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه في ا ل ل غ ة ما تحصل به ا ل م و ا ج ه ة ما ت حد ص ل به المواجهة ح الوجه من منحنى ا ل ج ب ه ة إ ل ى أ س ف ل اللحيه طولا ومنهم من يقول من منبت الشعر من من من الى ش ع إ ل أ س ف ل ا ل ل ح ي ة ولكن هذا التعريف قد يدخل عليه أ ش ي ا ء يعني الرجل الذي هو أ ج ل ح لا شعر عنده شعر ي ب ت د من م ن ب ت ق رؤوسنا نحن مثلا. هذا كله لا يقال له وجه و ب ع ه م أ ش ع ر عنده شعر كثير يغطي جبهته فقال ان الوجه ح د ه طولا من م ن ح ن ا ل ج ب ه ة يعني من م ب د أ م ن ح ن ا ل ج ب ه ة إ ل ى أ س ف ل ا ل ل ح ي ة ه ذ ا الابتدار و أ م ا عرضه فمن الاذن إ ل ى ا ل أ ذ ن قال ثم غسل يده اليمنى إ ل ى المرقق ثلاث ة مرات المرقق هو المفصل الذي يربط بين العضو و ا ل ز ر ا ع المرقص الذي يسميه العام ف ل و ع هذا فقط المرقص هو المرقص الذي يربط ما بين العضو وما بين ا ل ز ر ا ع وسمي مرفقا لان ا ل إ ن س ا ن يتفق ر عليه يعني يتكئ عليه ولهذا سمي مرفقا قال وغسل رجله إ ل ى الكعبين يعني غسل رجله اليمنى إلى إ ل ى الكعبين الكعبان هما العظمان النافئان آل عند منتقى الساق بالقدم مسح الراس معلوم لا تحتاج الى بيان أ م ا الكعبان فليس و ب م ا يعتقد الناس عندما يعتقد العمي هما ما في م ؤ ث ر ة القدم ما ت ل ا م ا ل أ ر ض هذا خ ط أ و إ ن م ا الصواب、العظمان. الكعبان ع ظ م ا ا ن ل هما العظمان النافئان آل. يعني البارزان عند منتقى الساق بالقدم, منتقى الساق بالقدم هناك عظمه بارزه ذ ا تسمى وهذه تسمى كعب. كعب ولهذا في حديث النعمان بن م ش ي ر عند أ ب ي داود لما أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت م ا س و ا ب ا ل ص ق و ط قال النعمان ف ر أ ي ت أ ح د ن ا يلزق منكبه بمنكبه وكعبه بكعبه ومعلوم أ ن العظمين يلتقيان عند الممثل فالعظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم هذا يسمى كعب هذا ما في حديث عثمان رضي الله عنه وهذا الحديث كما ذكرنا حديث مجمل حديث مجمل يعني لنذكر فيه بعض التفاصيل التي في ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكر الحافظ بالباب يعني أ ن الحافظ عليه ر ح م ة الله ذكر حديث عثمان أ و ل ا ً مستقلا ً وجعلوا خاصه ص ف ة الوضوء ثم أتى ب بعض ا ل أ ح ا د ي ث كقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ث م ت الوضوء و ا ل ل بين ا ل أ ص ا ب ع هل في حديث عثمان التخليل ما في التخليل وكذلك إ د ا ر ة الماء عن ا ل م ر ت ق ي ن هل حديث عثمان فيه ما فيه ولهذا الحاسب رحمه الله جعله ذ اصلا الحديث جعله أ في الباب ثم ب د أ يحين عليه لكن الحاسب رحمه الله قدم أخر شيء يعني قدم أ ح ا د ي ث و أ خ ر أ ح ا د ي ث ولهذا نجم نفعل ه كما فعل الحافظ نشرح صفه الوضوء م ج م ل ة ثم بعد ذلك نفصل على حسب كل جمله فيه بما يناسبها من الاحاديث ا ل م ذ ك و ر ة في الباب هذا مفهوم يعني تفهم هذا جيدا قلت سلفا أ ن الحافظ رحمه الله لم يرتب أ ح احاديث د ي ث الباب ا ل ف ظ لم يرثب أ ح ا الباب ونحن نسعى في ترتيبه لماذا قلنا ل أ ن ا ل ف ا ئ د ة إ ذ ا ما رسب استعاق لطالب العلم ا ت ح ض ر ه ا وقتما شاء يعني و ق ع في قلبه واستقر و لا تقلق ولكن إ ذ ا ب د أ ن ا نشرع في هذا الحديث ش ر ح مفصلا فمثلا إ ذ ا تكلمنا على الكفين فنذكر التقليد ف إ ذ ا ما أ ت ت ن ا بعد عده ا ل ح د ي ث ونذكر حديث أ س ب غ ل وضوء وخل بين الاطباء أ اما من ه ان ل ل أ نؤهل على ما شرحنا ه و إ م ا أ ن ن أ خ ذ ا ل ج م ل التي في حديث عثمان إ ل ى موضعه وهذا ك ل ه في عناء و م ش ق ة في ترتيب الكواكب وفي الشرح أ ي ض ا ولكن الترتيب أ ه م من ذ ك الكواكب الترتيب أ ه م لهذه ا ل ف ئ ة التي ذكرتها لكم ولهذا ا ل ح ا ف ظ رحمه الله ذكر حديث عثمان الذي فيه ص ف ة الوضوء ج م ل ة ونحن أ ي ض ا نشرح الوضوء جمله ة ف ذ ا الوضوء بهذا نفصل الحديث في الواجه للسطور و إ ن م ا نفصل فيه بعدما نشرح الحديث ج م ل ة ن ب د أ في أ خ ذ احد ل ي ث من موضع مؤخر مثلا نقدمه و نربط بينه وبين اللفظه يعني مثلا أ و ل ر ف و ة ذكر عن عمران رضي الله عنه في حديث عثمان أ ن ه رسل كفين إ ذ ا أ ت ي ن ا على شرح حديثي شرحا مفصلا ماذا ا ت ل ف ت معه ن أ خ ذ هذه ا ل ج م ل ة مستقل تهميننا أ و ل ا ً سنشرح الحديث شرحا ً مجملا ثم ن ب د أ في شرح الحديث شرحا ً مفصلا كيف ن ب ص ل س ن أ خ ذ أ و ل ج م ل ة وهي ق و ل ت غ ص ل كفين ثلاث مرات فننظر في أ ح ا د ي ث الباب ما هي ا ل أ ح ا د ي ث التي تلائم هذه الجمله سنرى مثلا ً حديث إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومي فلا يغمس يده في ا ل ا ن ا ف في رفض ل ل ب خ ا ر فلا يغمس يده في وضوئي ء فنتم、المتوارد. و ن أ ت ي أ ي ض ا إ ل ى حديث وخلل بين ا ل ق ا ب ع ف إ ذ ا ما ا ت م ن على مسح الراس مثلا جمعنا الحديث التي فهمت ي ا الراس حتى تتم الفهم على النحو الذي سنفصله لكننا ا ل آ ن سنشرح حديث عثمان شرحا شرحا م ج م ل نشرحه نظريا ثم بعد يعني ف ق ر ح ه ثانيه من المحاضره بعد ا ل أ ذ ا ن نشرحه عمليا نريكم كيف كان النبي يتوضا صلى الله عليه وسلم وهذا اقتداء النفيع عثمان رضي الله عنه ل أ ن تعليم الناس بالعمل أ و ع ى لهم و أ س ه م لهم من تعليمهم بمجرد الالقاء ولهذا نريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت و ض ع كما فعل عثمان وهكذا على بعض السلف و ا ل آ ن نشرح ص ف ة الوضوء م ج م ل ة إ ذ ا ما أ ر ا د ا ل م ت و ض ع أ ن ي ت و ض ع قلنا له قبلك ينبني عليك أ ن تعد سواكك ووضوءك تعد السواك ثم تعد الوضوء ما هو الوضوء الوضوء هو الماء الذي يتوضا به ف إ ذ ا ما أ ع د السواك والوضوء ف إ ن ه س ي ج ه د نفسه للوضوء أ خ ب ر ن ا ه ثلاثا ان النبي كان ي ع ر ه التيمم أ ن ي ب د أ باليمين قبل الشمال علم هذا قلنا له س م منه ق ل اسم ا م ل ه أ و ل وضوء كان النبي قال ل ا و ض و ء لمن لم يذكر اسم الله عنه ثم سيطلع في الوضوء على ما في حديث عثمان ي ب د أ ف ي ت ق ن كفيه ثلاث مرات أ و ل شيء ي أ خ ذ الماء بشماله فيغسل اليمنى أ و ل ا ثم اليسرى وهذه م ر ة يغسل الكف ة ا ل أ ي م ن ة ثم الايسر الأنشاء. يفعل ذلك ثلاث مرات ويخلل بين ا ل أ ص ا ب ع التخليل يعني أ ن تداخل بين ا ص ا ب ع تجعل ا ل أ ص ا ب ع م ت د ا خ ل ة حتى يصل الماء إ ل ى بطون ا ل أ ص ا ب ع فتخلل بين ا ل أ ص ا ب ع ثم ت أ خ ذ غ ر ف ة من ماء ثم ت أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فتجعل منها يعني ت جزءا ع ل ج من الماء في فمك وجزءا في أ ن ف ك فتمغمض و ت س ت ن ش ف من كف و ا ح د ه ثم تستنسر ش بشماله ولماذا ت بشماله لماذا ل أ ن الاستنسار مغسوبه وتنظيف والتنظيف مستعن فيه اليسر هل ا ل نبي ذكر هذا لا ما ذكر إ ن م ا ا س ت ق ر أ ن ا ه ا من النصوص علمنا أ ن إ ز ا ل ة النجاسات والتنظيف أ ن و أ ن ما فيه ضد ا ل ك ر ا م ة إ ن م ا يستخدم فيه اليسرى بدلا من ف إ ذ ا غسلت كفرك ثلاثا وخللت بين الاصابع أ خ ذ ت غ ر ف ة من ماء وضعت منها وضعت منها جزءا في فمك وجزءا اخر في أ ن ف ك من نفس الماء ثم باخرجت أ س استنثرت يعني أخرجت الماء من أ ن ف ك تفعل ذلك ثلاث مرات ولا تفصل بين ا ل م ض م ض ة والاستنشاق ص يعني لا غرفة للمضمضة تقصد غرفة و غ ر ف ة للاستنشاق هذا خلاف السنه ونحن نقول أ ن ن ا ن ش ر ا ح د ي ث جمله تفصل ذلك وبيان ا ل أ د ل على ان هذا ليس من ا ل س ن ة في موضعه من الحديث ف إ ذ ا مكر ا الغرفه واستنشق ت واستنكار فلترسل وجهك ثلاث مرات ت أ خ ذ غ ر ف ة ب ك ف ي ك وتجعل الماء على وجهك تفعل وجه. ذلك ثلاث مرات ثم ت أ خ ذ غ ر ف ة تجعلها تحت لحيتك تخلل ا ل ل ح ي ة تخلل ا ل ل ح ي ة طيب الحليب يعني ماذا لحيه لك ماذا اسمع الرجل الذي ليس له ل ح ي ة كيف سيخلل ل ح ي ت ا نحن نريد أ ن نصيب السن فماذا اسمع يطبق لحيته ثم يخلل وهذا يصيب ا ل أ ج ر ه فيخلل لحيته لكن نحن لا نقول انه لا يتوضا ع يعني يضل يتوضع ربه عبد ر أو بسوعة حتى يضع ص ي يخلط يعني بسه اللح ثلاث مرأة ثم يأخذ غرفة في حنك تحت لحيته لحيته أو يأخذ يخلط ثم ثم ب شماله ماء ويضعه على اليمنى ف ي ب د أ من ولو ان يركض و له أ ن ي ب د أ من اي موضع شاء فيدلق ذراعه اليمنى إ ل ى أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع غسل ي د ي ن إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع بعض الناس يجعل غسل ي د ي ن إ ل ى الرخم بلما اليدان هما إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع فيغسل اليمنى من المرفق الى ا ط ر ف الاصابع ثلاثه مره وايضا بعض الناس ي م ى م ر ل ي ر ى م ر ل اليمنى مره واليسرى مره يفعل ذلك ثلاثه وهذا خ ص ر والنوع الصارخ ان يغسل اليمنى ثلاثه ثم اليسرى ثلاثه وايضا يخلل ما بين اصابعه ثم ي ا خ ظ غ ر ف ة او يبلل أ و يبل يده بالماء ويمسح على شعرك يضع يده يعني يضع الكفين على م ق د م ة ا ل ر أ س ثم يذهب بهما إ ل ى قفاه الى قفاه يعني إ ل ى منتهى الشعر لا يغسل القفر القفر لا يغسل هناك حديث لك ضعيف أ ي ض ا س ي أ ت ي بك يبل كفين بالماء وهذا صدق ا ل م س ج ثم ي ب د أ يضع الكفين على ب د ا ي ة ر أ س ه عندما قدم ر أ س ه فيذهب بهما إ ل ى إلى آ خ ر شعره ثم يود كفيه حيث حيث ب ج ا وبهذا الماء الذي نصح ر أ س ه به يمسح أ ذ ن ي ه كيف يمسح اذنيه يضع السبابتين أ و السباحتين كلاهما صحيح في صماخين يعني في داخل ا ل أ ذ ن ويضع ا ذ ه ا م ي ه في ظاهر ا ل أ ذ ن ي في ظاهر ا ل أ ذ ن يدخل ن فيفعل ي هكذا السباحتين في داخل ا ل أ ذ ن ي ن و يضع الابهام ي ن في خارج ا ل أ ذ ن ي ن ثم يمسح على الظهر و الباطن ف إ ذ ا ما فرغ من ذلك غسل رجله اليمنى و أ اولا غصل ي م أ و و يخلل ما بين اصابعه يخلل م ا ذ ا يخلل بالخنطه يخلل ب أ ص ب ع ه ا ل خ ن ط ه و يكون بالخنطه الايسر يكون بالخنصر ا ل أ ي س ر لماذا لانها أ ن ه ت ظ ي ف ل أ ن تنظيف وتنظيف ا ل كما عنا باليسر فيضع خنصره ا ل أ ي س ر في أ س ب و ع ه الخنصر يعني ف ي ما بين الخنصر والذي يليه في الرجل الامني اليمني ع ن ي يبتدا بيمين يخلل يخلل يخلل حتى ينتهي ا ل ا س ت ب ه ا ثم إ ذ ا انتقل على اليسرى ابتدا ل خ ن فيخلل ينتهي حتى بالخنصر ف إ ذ ا من فعل ذلك فقد ت و ض أ كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم جمالا كما ترون لم نتعرض للمسائل لم نتعرض للواجب ولا للمستحب ما تعرضنا ش ي ء من ذلك و إ ن م ا نتعرض لها في كلامنا عن ا ل أ ح ا د ي ث ورفض الاحاديث ب ع ض ه ا ببعض كما بيننا انتهيت من هذا الحديث جمله هل نشرع كشرط مبطل ام أ ماذا علينا ان ن ص ن ع لو أ ن ك م نظرتم الى ا ل أ ح ا د ي ث سترون بعض ا ل أ ح ا د ي ث إ ذ ا ما غ ظ ر ت ا ل ي ه في بدء ا ل أ م ر ر أ ي ت أ ن ه ا لا تؤثر و به يعني تقول في نفسك ما ع ل ا ق ة هذا الحديث بباب الوضوء ولكن إ ذ ا أ ن ع م ت النظر و أ ح س ن ت ظنك بالحاضر علي ه ر ح م ة الله هو إ م ا م ر أ ي ت أ ن ه من فهم وحسن فهم أ ن ه وضع الحديث هنا ل أ ن ه مرتبط بالباب أ ط ا ل ت ه ولكن هل ن ب د أ في شرح قوله فغسل كفيه ثلاثا أ م أ ن هناك شيئا قبل ذلك ينبغي أ ن نخبره للمتوكل هل منكم من يعلم سؤال مره ثانية وطبعاً أنا سألزمكم أنكم سأتون ن ن الوضوء و على سألزم لكم ت ظ يعني سيمسك ي علم منكم كل طالب ح د ثانيه الوضوء ا د على مطلع ا م قدمت هذا الحديث هنا كما طمعنا عندك ستجعل أنا هنا يقول أولي الحديث لأنه المسألة ذلك طالب علمي هذا وهذه ينتفع وسنقيم بها أ ف ه ا م ط ل ب ة اليه لماذا خ ذ ت هذا الحديث ولماذا أ خ ط ا وما العله من ذكره في الباب وهل له ص ل ة بالباب أ م ليس له ص ل ة السؤال بعدما بينا لكم ص ف ة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ج م ل ة يعني إ ج م ا ن هل نشرع في شرح الحديث مفصلا فنذكر قوله ت غ س ل كفين ثلاثا ثم نتكلم على غسل يديه أ م أ ن هناك ش ي ء ينبغي علينا أ ن نبينه للمتوضوع لو أ ن ك م تنظرون في ا ل أ ح ا د ي ث سيترون بعض ا ل أ ح ا د ي ث ترون أ ن ه ا كانت في حته ان تقدم هل عندكم جواب نحن تكلمنا عن التسميد لا هذا في رائد ا ل ف ك ر لا هذا ليس له سلط الماء أ خ ب ر ن ا ه الترتيب الترتيب قبل ما يشرع المتوضوع في وضوءه ينبغي أ ن نخبره حتى يصح وضوءه أو وضوءه انه ينبغي عليك أ ن ترتب أ ع ض ا ء الوضوء فتواضح لو أ ن ن ا لن نخبره بهذا وتركناه يتوضا ولن ن خ ب ر ه ب أ ن ه ينبغي عليك أ ن يرتب الاعضاء بعدما نفصل الفوائد ربما يتوضا ووضوءه لا يضح ولهذا هذا الحديث طيب سمم يعني كلامك ب أ ي حديث نذكره نحن نتكلم عن الترتيب نعم لكن ب أ ي حديث نذكره التي ب الباب وهذا ل ع ل م لكم لا ترجعون للاحاديث يعني لا تنظرون إ ل ى الاحاديث التي يعني ستطرح لكم ولو أ ن ك م نظرتم فيها ن ظ ر ة متمعن لا ربما أ ج ب ت م اي ما هو ابداء بما ب د أ الله به هذا الحديث لو معكم الكتاب وفتحتم الكتاب و ر أ ي ت م ا ل ح ا ف ظ وضع الحديث ة مؤخرا وضعه ف ج م ل ة من الاحاديث ا م ت أ ث ر ة لم يذكره ابتداء ولكننا ر أ ي ن ا أ ن ه من ا ل م ص ل ح ة أ ن ن ا ذ ي به ونذكره هنا في أ و ل شرحنا للوضوء لماذا كما قلنا ل أ ن ه ينبغي على ا ل م ت و ض ع أ و ل ا أ ن يعلم كيف ي ت و ض ع و ب أ ي أ ع ض ا ء ي ت و ض ع حتى لا يقدم عضوا ولا يؤثر اخر و ل ا ز ا س ن أ ت ي على حديث, جابت حديث جابت بهذا قال رحمه الله وعن جابر و ن ق ر ح حديث جابر بهذا ا ل م و ه و عند مسلم بلفظ الخبر قال الحافظ وعن جابر رضي الله عنه في ص ف ة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابداوا بما ب د أ الله به أ خ ر ج ه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر أ و ل ا الحكم على الحديث و ا ن ت ب ه و ا بهذه ا ل ل ا ظ هذا الحديث صحيح ه الحديث إ ث ن ا ن ه صحيح غير أ ن هذا ا ل ن ف ظ ضعيف الحديث إ ث ن ا ن ه صحيح وهذه ا ل ل ق ظ ة لا تثبت هل ه ن ا ك ت ع ا ر ض بين الكلام كنا ثلاثا لا تلازم بين ص ح ة السند و ص ح ة المس لماذا ل أ ن ص ح ة السند فرع من فروع ص ح ة الحديث شروط الحديث ك م الصحيح خمس ما هي اتصال السند ع ز ل ة الرواه ض ب ق الرواه عدم ا ل حدود عدم العلم خمسه شروط قال قوضي ألفيته حد الصحيح مسند بوصده بنقل عبد ضابط عن وجهه ولم يكن شذا ولا م ع ل ل ه قال حد الصحيح مسند بوصده أ ن يكون متصلا ل ا ث ن ا ن ليس منقطعا ولا معلقا ولا هذه العلم التي في ص ح ة ا ل س ن ة حد الصحيح مسند بوصده بنقن عدل ضابط عن مثله يعني إلى منتهاه العبد الضابط ولم يكن شاذا ولا معلما نحن قلنا هذا الحديث ا ث ن ا د ه صحيح كم شرط حققناه من شروط الحلم الصحيح ث ل ا ث ة اتصال السند ع د ا ل ة الرواه و ب ط الرواه يبقى عندنا عدم الشذوذ وعدا العلم فلما نقول هذا حديث ا ث ن ا د ه صحيح فلا يطلب من كلامنا ولا ينزل من كلامنا أ ن ن ا نصحح الحديث بل إ ن اللفظه هذه ب ص ي ر ة ا ل أ م ر ا ب د أ و ا ل ف ظ لا تفرد كما هو الثالث الثالث كما قال ا ل ح ا ف ظ رحمه الله قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر ما معنى لفظ الخبر لفظ ا ل أ م ر يعني ابداوا اي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر أ ن نبدا بما بدا الله به لفظ الخبر هي التي عند مسلم أ ب د أ بما ب د أ الله به هنا دابر رضي الله عنه يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم في ح د ي ث الطويل وهو حديث ع ن د في الباب يعني في ب ي حج النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر في هذا الموضع فلما خرج من الباب الى الصفا ثم دنا من الصفا قرا ان الصفا والمراه من شعائر الله ثم قال ا ب د أ بما ب د أ الله به فبدا ل ا ل ص ف ا قال أ ب د أ بما ب د أ الله به هل هنا فيه أ م ر ما في ه أ م ر إ ن م ا فيه إ خ ط ا ء ولهذا الحق ماذا قال وهو عند مسلم ب ل أ ق و الخطا يعني ان النبي قال أ ب د أ أ ب د أ أ ن ا بما ب د أ الله به لكن هذا الحديث الذي ذكره حافظ الانباس ماذا فيه قال ابدا بما ب د أ الله به وهل هناك قوه بين الامر والفرق هل نكفى نعم هل نكفى ا ل أ م ر مقتضاه الوجوب ما لم ي ق ل ق صار والفعل مقتضاه الاستحباب إ ل ا بقرين و ا ط ل ه من الاستحباب للوجوب يعني الجنه لم تكن لكن الامر مقتضاه الوجوب والفعل مقتضاه الاستحباب ولكن طالما ان الحديث اسناده صحيح فلماذا لا نقول ان اللفظه م ا ذ اجزاء صحيحه و و م ن اللفظه اجزاء ص ح ي ح ة ونغرى نحن صحيح لن نقول م الان ذ ا ث ب ت مع أن افهم ل الآن إ ن ا ا صحيح النبي حج كم مره م ر ة و ا ح د ة صلى الله عليه وسلم لما ارقى الصفا صلى الله عليه وسلم قال ك ل م ة و ا ح د ة ولا قال اكثر من كلمه يعني قال ب د ا وقال ابدا وقال مبدا ولا قال كلمه واحده قال ك ل م ة واحده فاما ان نقول انه قال أ ب د ا واما ان نقول انه قال أ ب د ا او نبدا كما عند ا ل ت ل ي و غ ي ر لكن لو فرصنا أ ن هذا كان في عمره النبي اعتبر كم م ر ة أ ر ب ع مرات اعتمر النبي أ ر ب ع مرات ف إ ذ ا جاء الحديث وقال ابدا بما ب د أ الله به في العمر وجاء الحديث أ ب د أ بما ب د أ الله به وثالث ن ب د أ بما ب د أ الله به هل من الممكن أ ن نقول هذه الصحيحه نعم م نقول يممكن لماذا؟ ن كلمه ا ب د أ ربما قالها في, في عمره و ك ل م ة أ ب د أ ربما قالها في عمر ثاني لكن ما حج النبي الا مره اخيره ولهذا ينبغي علينا ان نرجح ل ف ظ ة إ م ا أ ن نقول إ ن ه قال أ ب د أ و إ م ا أ ن نقول إ ن ه قال ا ب د أ والصواب انه قال أ ب د أ ل أ ن ا ل ج م ا ع ة راوا هذه ا ل ل ف ظ ة على ا ل ج ا د الجماعه ر و ا هذه اللفظه وهم على ا ل ج ا د ثم كما ذكرتم انتم ان مسلما اشترط الصح هذا واضح لكن ينبغي علينا أ ن نرجح ما بين اللفظتين طالما ان النبي لم يحج إ ل ا ط ر ة و ا ح د ة وهو تكلم الا ب ك ل م ة و ا ح د ة يعني في هذا المعنى وهذا كما علمتم ينبغي علي ا ل نرجح فيها فنقول قوله أ ب د أ بما ب د أ الله به إ ذ ن فهذه ي اللفظه التي ذكر الحق لفظه ليست محكومه ح والمحكوم و هو ما في حديث مسلم أ ب د أ بما ب د أ الله إ ن قال ص ا ئ د ما هي ا ل م ن ا س ب ة التي من أ ج ل ه ا ذكر الحاكم رحمه الله هذا الحديث هنا في باب الوضوء مع ان الحديث متعلق بالحج ما هي الصله بين جابس حديث الذي و ا ل وبين الوضوء م ا هي ا ل ل ل ص و م ا ذ ا ح ا ك م رحمه الله أ ت ى به من الحج إ ل ى هذا الموضع الذي نتكلم فيه عن الوضوء ما هي الصله أ ن العبره بعموم الله لا ب ق ص و ص السبب الحاسب رحمه الله اراد أ ن يتكلم على مساله الترتيب. الترتيب يعني ترتيب اعضاء الوضوء في الغصن في الوضوء ف أ ت ى الحاسب رحمه الله بهذا الحديث الذي وعان كان يذكرها يذكرهه هذا الحديث يذكره النبيُ ابتداء الله عليه ذكره لم صلى وسلم لم ابتداء وإنما في الحج لكن لفظه ع ا م و ق ا ع د ة ا ل ا ص ل ي ة أ ن ا ل ع ب ر ة بعموم النص ظ لا بخصوص السبب افهمكم هذه القاعده ا ل آ آية ن ا ل س ر ق ة حج ا ل س ر ق ة حج اللعان اظهار ل أ و يعني مثلا آ ي ة اظهار ل هذه ا ل آ ي ة أ ل م تنزل في أ ن ا س بعينهم أ ل م تنزل في وقائع بعينها بل نزلت يعني أ ن ه ا ن ا ز ل ت في وقائع معينه ب أ س ب ا ب مقصوده ومع ذلك لو أ ن واحدا من الناس س ر ق لا ق ل ن ا له دخلت في ا ي ة ا ل س ر ق مع أ ن ا ل آ ي ة لم تذكر فيه و إ ن م ا ذكرت في غيره في ز م ن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل إ ن م ا اراد ا ت ع م ي م هذا مفهوم ا ولا لا اعيد هذه ا ل ق ا ع د ة ولا لا نقول ا ل ع ر ة بعموم اللص لا بخصوص السبب لو أ ن رجلا شرف وقلنا له حدك ا ل ق ط ع لقال لنا ما أ ن ز ل ل ه في ق ر آ ن ا وقال لنا ما الدليل على أ ن ه م تقطعون يدي قلنا له م ب الله عز وجل تقطع ايديهما لقال ان هذه الايه نزلت في ا ل ا ن لم تنزل في ه قلنا له ا ل ع ب ر ة بعموم النص لا بخصوص ا ل ث ب ت هذا وضع و ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب د ا بما ب د أ الله به في أ ي شيء في كل شيء يعني الله عز وجل قال ان الصفا والمروه من شعائر الله فقدم ّ الصفا فالنبي قدم الصفا وعندنا هنا الله عز وجل قال يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم والحاج اراد ان يقول بل ت ب د أ بالوجوه أ و ل ا ل أ ن ا ه ر ه بادركها والنبي قال أ ب د أ بما ب د أ الله به وعلى هذا نتكلم على هذه ا ل م س أ ل ة ف ن ق و ل ب س ت ف ا د من هذا الحديث وجوب ترتيب غسل أ ع ض ا ء الوضوء و ا ل ب د أ ب م ا بدأ ا ل ل ه بما ه وجوب الوضوء والبدأة ب غفل أعضاء ب د أ الله به فيغسل الوجه أ و ل ا ثم اليدان إ ل ى ا ل م ر ف ق ي ن ثم تمسح ا ل ر ق ثم تغسل الرجلان إ ل ى الكعبين لماذا ل أ ن النبي قال أ ب د أ بما ب د أ الله به وقال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق و ا م س ك و ا برؤوسكم و أ ر س ل ك م إ ل ى الكعبين فمن أ ر ا د أ ن ي ت و ض أ فيجب عليه أ ن يغسل وجهه أ و ل ا ثم يغسل يديه الى ا ل ن ط ت ي ن ثم ي م ت ح ب راسه ثم يغسل رجليه في ى الكعبه ل أ ن الله ب د أ أ و ذكر هذا على هذا الذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب د أ بما ب د أ الله به وهذه ا ل م س أ ل ة اختلف أ ه ل العلم فيها على قوله ا ل م س أ ل ة التي ي ع ن ي ه ا هي هل الترتيب في غسل الاعضاء واجه أ م أ ن ه س ن ة أ ه ل العلم اختلف فيها على قوليه القول ا ل أ و ل أ ن ترتيب أ ع ض ا ء وضوءه س ن ة فمن قبل عضوا واخر عضوا فوضوءه صحيح فمن غسل رجليه قبل يديه وقبل وجهه وحكاه ي ح هذا ل الرحض الرحض و وأصحاب ر ابو ا ل خطاب ر و ا ي ة عن الامام احمد ان ل ل والثوري غسل و اعضاء ل ر في الوضوء ا ل م ر ت ب ة س ن ة ليس ب و ا ف ق واستدلوا بادله أ بأدل على ان الترطيب ليس واجبا قالوا الدليل الاول أ ان الله عز وجل ذكر اعطاء الوجوه وعطف بعضها على بعض بحرق وعطوارق ماذا قال الله يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاه فاغفروا وجوهكم أ ي د ي ك م و و ا م س ك و برؤوسكم و وارجلكم الى الكعبين فذكر الله عز وجل هذه ا ل أ ع ض ا ء م ع ت و ف ة على بعض بماذا بحرف العصر واضح قالوا وهذا الحرف حرف العصر هذا لا يفيد الترتيب وهذا الحرف لا يفيد الترتيب بل أ ح ي ا ن ا ه ي حرف العصر ل ل م ص ا ح ب ة ما معنى ا ل م ص ا ح ب ة المصاحبة, المصاحبة أن, أو ان يقع الامران م ع في وقت واحد كقول الله عز وجل فانجيناه أصحاب يعني أنجينا نوحاً عليه السلام واصحاب ا ل س ف ي ن السفينة هل نجى الله نوحا ب اولا ل س ف ي ن ة ا ام نجى نوحا واصحاب السفينه ة نوحا واصحاب السفينة اذا عطوء ن هنا ا اباد الطقيق ابدا هل ول المصاحبة المصاحبة قالوا ف أ ح ي ا ن ا ياتي ا ل م ص ا ح ب ه و أ ح ي ا ن ا ياتي بالتفسير فيذكر يعرف ا ل م ت أ خ ر على المتقدم كقول الله عز وجل ولقد أ ر س ل ن ا نوحا و إ ب ر ا ه ي م أ ي ه م ا أ ث ب ت نوحا و إ ب ر ا ه ي م نوح عليه السلام أ ث ب ت فالله عز وجل أ ر س ل نوحا اولا ثم أ ر س ل إ ب ر ا ه ي م ولهذا قال ولقد ارسلنا نوحا و إ ب ر ا ه ي م فجاء الحرق العصر هنا واو بكثير الترتيب قالوا واحيانا ت أ ت ي لغير ذلك لعكس الترتيب كما قال الله عز وجل وكذلك ي و ف ي إ ل ي ك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم قال وكذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله أ و ح ى إ ل ى محمد قبل ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلك م انه أ و ح ى الى الانبياء ثم أ و ح ى إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قدم محمدا أ و ل ا ً ثم أ خ ر الذين من قبله وهذا يفيد أ ن ه لم يرد ح ر ف ا ل ع ق و هذا الترتيب قال فلما ذكر الله عز وجل أ ع ض ا ء الوضوء بحرف ا ل ع ق و دل على أ ن ه لم يرد الترتيب ل أ ن حرف العقل لا يفيد الترتيب إ ل ا د ق ر ي ب ه فان قيل إ ن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه ا ل ا ي ة التي في القران قال هذا مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم وافعاله تفيد الاستحباب تفيد الوجوب ولهذا ا ل آ ي ة لا تدل على الوجوب هذا ع ن د ن الدليل ا الثاني على عدم وجوب الترتيب قال ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالترتيب و إ ن استبدلتم بحديثي ابدؤوا بما ب د أ الله ف ي ه قلنا لكم هذا غير صحيح والصحيح لو ذو الخبر الذي عند مسلم ابدؤوا بما بدا الله به فالنبي لم يمر أ بالترخيص الدليل الثالث ما روي عن ا ب مسعود رضي الله عنه أ ن ه قال لا ب أ س أ ن تغسل ب ج ل ي ك قبل يديك في الهدوء قال ل قال ما عنه بمسعود بأس أنه تغسل رجليك قبل ل هداك في قالوا وهذا ض و قالوا ء يفيد أ ن ه ليس بواجب هذه ا ل أ د ل ة التي استدل بها مالك والتوريد و أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي على عدم الوضوء واستدل أ اخ الشافعي و أ ح م د ه و أ ب و الثوره وابو عبيده واهل الظاهر على أ ن الترتيب واجب وهو الراجب الراجب من قول اهل العلم أ ن الترتيب واجب هذا أ و ل ش ا ف ع ي أ ه ل وابي ت و ر وابي عبيد و أ ه ل ا ل غ ا ل والدليل على أ ن هذا القول هو الراشد انتبه اولا ان الله عز وجل ذكر أ ع ض ا ء الوضوء وفرق بين ا ل ن ظ ا ر ما هي ا ل ن ظ ا ر ا ل ن ظ ا ر أ ن تذكر ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ش ت ر ك ة م ت ت ا ب ع ة م ت ت ا ل ي ة فالله عز وجل ذكر أ ع ض ا ء الوضوء وفرق بين المرسولات و أ د خ ل م ن س و ح ا بين المرسولات قال يا أ ي ه ا الذين امنوا اذا كنتم من الصلاه تغسلوا وجوهكم الوجه ي م ت ح ان يغسل, يغسل. قال فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م ا ل المراكب ثم أ غ س ل غسل الرجلين ف ع ان الرجلين تغسلان ذكر الله عز وجل ذكرها ووضع بينها يعني بين ا ل م ر ج ل ا ت مسح ض والعرب العرب لا تفرق بين النظر الا لفائده وما هي ا ف ا ئ د ه هنا الفائده الترتيب اعيد اعيد الدليل الاول على وجوب ترتيب اعضاء الوضوء ان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء وفرق بين اشياء جرت ا ل ع ا د ة على اللاتفصه إ ذ ا اشتركت أ ش ي ا ء في الغسل فتذكر أ و ل ا ً لا يفصل بينها بشيء فذكر الله عز وجل غسل الوجه وغسل ي د ي ن ثم فصل بين ذلك و أ ف ض ل غسل الرجلين وذكر مسحه ف أ و ل دليل استدل به الشافعي و أ ح م د و أ ب و توي وابو عبيد و ا ب الظاهر على وجوب الترتيب أ ن الله عز وجل ذكر لما ذكر في آ ي ة ا ل م ا ئ د ة ما يجب غسله فرق بين المغسولات وذكر بينها م ن س و ح يعني ذكر مسح الراس بين ما يجب غسله والعرب ي لا تفعل هذا إ ل ا ل ف ا ئ د ة ما هي ا ل ف ا ئ د ة من الفرق ا ل ف ا ئ د ة التفتيش يعني لماذا لم يقل الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين امنوا إ ذ ا كنتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ت غ س ل و ج و ه ك م وايديكم ومرافقكم واخشوا ارجلكم إ ل ى الكعبين و أ م س ح و ا برؤوسكم لماذا لم يقل ا ل و ا هكذا حتى ي ن ت ج م الكلام حتى ياتي ب ا ل م ر س ل ا ت معا و ا ل م م س و و و ح د و و و و و و و و و و و و و و و و و ا ل ي د ي ن أ و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و نذكر هذه المغسلات معا ثم نغسل و ثم نذكر الممسوح ة وحده نقول الله عز وجل لن ي ف ع ز ل و إ ن م ا أ د خ ل ما بين المغسلات ممسوحا ل ل ف ا ئ د ة ما هي ا ل ف ا ئ د ة التفصيل يشهد لذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه الهيئه ولم يشد عنها مره ة و ا ح د ة و ا ل ق ا ع د ة ا ل ط ف و ل ي ة أ ن الله عز وجل اذا أ م ر نبيه صلى الله عليه وسلم ب أ م ر ب ه ي ئ ة م ع ي ن ة تداول النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئه ة ولم ل م ي ا مرة ولم ا ح د ة يعني لم يتغير عنها م ر ة و ا ح د ة فهذا دليل على أ ن الامر مضطبطب وجوه وكانه امر من النبي صلى الله عليه وسلم ف لذلك ا ل آ ي ة ه تدل على على ماذا على الترتيب و أ ن ح ر العصر نحن نقول أ ن ه لم يكن للترتيب ابتداء و إ ن م ا هو صار للترتيب لهذه ا ل ق ر ي ن ة التي ذكرناها وهي أ ن الله ذكر ممسوحا بين م و ك و ل ا والنبي داوم على ذلك الدليل ا ل ث ا ن ي على وجوب الترتيب أ ن ا ل ص ح ا ب ة الذين وقفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقفوه مرتبا كما جاء في ا ولم يذكر حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره واحده فقدم عضا على عض وهذا كما علمتم اذا اقترب من امر فانه مفيد الوجوه الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه الهيئه ونحن نعلم ان امره مفيد الوجوه ففي السنن من حديث رافع بقصه المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم لما ع ل م و ا ا ل ص ل ا ة قال إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة فتوضا كما امرك الله والامر يفيد الوجوب والله امره بماذا د ر س الوجه ثم ا ل ي د ي ن ثم مسحرات ثم غسل الرجليه هذا ر ف ظ ا ل ت ر م ذ ي في لفظ أ ب ي داود قال صلى الله عليه وسلم انها لا تتم صلاه احدكم حتى يصبغ الوضوء كما امره الله فيغسل وجهه ثم يديه إ ل ى الملتقين ثم ينتقص براسه او رجليه إ ل ى الكعبه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الوضوء هو الذي امر الله عز وجل به وهذه الادله تدل على ماذا على أ ن ه ينبغي من أ ر ا د أ ن يتوضا أ ن يتوضا مرتبا كما ورد في قول الله عز وجل في آ ي ة ا ل م ع د ة وكما بين عثمان رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على عضوه وغفر ودوء الوجه أو الوجه وتوبأ يعني يديه قبل على ذلك مثله رسل رجله مثلاً رسل نسك من قدم من من أن قبل آخر فهل ي ح ص ل وضوءه ام لا يستحيي نقول من توضا وضوءا غير مؤسما فقدم عضوا ق ب ر الوجه ل أ ن ما هو أ و ل ما يغسل في الوضوء فاجيب انتبه أ و ل ما يغسل في, في الفرائض الوجه غسل اليدين ا من السن والوجه أ و ل الفرائض ف أ و ل ما يغسل في ا ل أ ع ض ا ء هو الوجه فلو أ ن رجلا توضا تغسل أو يديه اولا ثم غسل وجهه هل ي ص س ت ض و ء نقول هذا له و ح ا ل ة الحاله الاولى ان يكون ممن يرى عدم الوجوه أن يكون يرى أ ن الوجوه ليس و ج ل ا فهذا وضوءه صحيح سواء في ذلك كان مقلدا أ و كان ممن يحسن فهم ا ل أ د ل ة و انفصل إ ل ى ع ا ل م ا ل و ج و د فهذا وضوء مستحيل لان الله قال فاتق الله ما ا س ت ط ع ت ه الحاله الثانيه ان يكون ممن يرى ا ل و ج و د و له حالتان الحاله الاولى أ ن ي ت و ض ع وضوءا غير مرتب ناسيا دخل و اراد أ ن ي ف و ض ه فغسل يديه أ و ل ا ثم مسح وجه او غسل وجه هذا نسي ان أ يغسل وجهه أ و ل ا فنقول لا يصح ضوءه فلا يصح منه إ ل ا الوجه يعني مثلا رجل دخل فغسل يديه ثم غسل وجه رحت رحت ثم غسل راسه ثم غسل رجليه نقول ضوءه ليس مصحيح وما صح منه الا الوجه, وما منه إلا إلا الوجه. لماذا ل أ ن ه غسل الوجه غسل الوجه فيجعل و ج ن ه أ و ل ما غسل ثم بعد ذلك يغسل يديه أ م ا إ ن كان متعمدا ً و ت و ب ع و ا ا م و ء م ن ك س متعمدا ً فلا يصح خ م ن ه ولا الوجه فوضوح ه غير صحيح بالمرض فلا يصح خ منه لا هذا ولا هذا ولهذا ترى بعض الفقهاء يقولون ل أ ن رجلا ً نزل في نهر او في بحر وراى الوضوء هل يصح وضوء أ م لا أ ج ي ب ر ج ل نزل في نهر ونوى الوضوء هل صحيح أ ج ي ب و ا صحيح وليس صحيح ليس بصحيح لاننا قلنا أ ن ا ل ت ر ت ي ب واجب ينبغي علي أ ن يقفل و ا ج ه أ و ل ا لكن ليس ك اختلاف ل ف ق ه ا ء يقولون لو أ ن ه نزل في البحر و ج ر م الماء وجر اربع ض ر ا ي ا ت ف ن ق و ل ل لك. ض و ء ه لكن الصراف ان وجوده ليس بصحيح وعلى هذا أ و ل ما ي ن ب غ على ا ل م ت و ض ع في وضوئه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتوضا وضوءا كنقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتوضا وضوءا مرتبا و أ ن يتوضا كما أ م ر الله عز وجل فهذه أ و ل م س أ ل ة كان ينبغي علينا أ ن ن ذ ك ر ثم بعد ذلك ن ب د أ في شرح حديث عثمان مفصلا فنضم له ا ل أ ح ا د ي ث على النحو المرتب على ما سنذكره لكم إ ن شاء الله اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله ل ولكم